طيب إخواني مين ما عنده كتاب من ال طبعا ثمن الكتاب هذا الالتزام بالحضور. أقول ثمن الكتاب الالتزام بالحضور أي نعم التعهد يعني هذا شرقة الكتاب لأنه مفقود الكتاب هذا فثمنه شوي غالي من ما عنده. خلاص مين؟ خلاص ها ايوه طيب جبنا الان ابو احمد انت بدك هذا بدك وحده دجاج ماشي ويوم الأمر يعني نعطي كل شيء مع ذلك. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أي نا بلاش زاد بعد علينا أي <أينه>؟ طيب يا سيد ماشي إذا أنا أنا بلك كمان سامحوني رفع الأصابع مرة ثانية طيب جيب <آه> جيب عشرة من قال عشرة نقول تسعة نزيد واحد جيب عشرة يا ما تعاهد المسلم يقبض من لسانه ها المسلم يقبض من اللسان لو في ألف تعهد وما في القلب تعهد هو كله عهد عهد عهد عاد نبذه فريق منه ها آه. العهد يعني الله المستعان اه بس صغير من احد تعب ايه عندما نعم نعم نعم نبده فيكون داخل في شيء وتقصرنا <تصفر> شوي كل ما غيب الله مستعب.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 الدرس هذا العلي والأعلى والمتعالي أو المتعالي ومن الناحية اللغوية يعني المتعالي لكن مثلا قال هذا قاض سلمت على القاضي رأيت القاضي اللي هو القاضية رأيت القاضي فالله هو المتعالي وجاءت هنا في يعني تأتي في بعض المواطن المتعال وفي الهامس شونا يقول المصنف حفظه الله قرأ المتعال بين بياء في الوصل والوقف وقرأ الباقون بحذفها في الحالين انظر المفتاح في اختلاف القراء السبق يعني في مسائل تتعلق بالقراءات في مسائل تتعلق في بحسب الموضع يعني بحسب موضحها الإعرابي بحسب إيه؟ الموضع الإعرابي قال تعالى وهو العلي العظيم قال تعالى وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى يعني نزه اسم ربك أن تدعو به الآلهة والأوثى سبح اسم ربك الأعلى يعني نزه اسم الله عز وجل أن تدعو به الآلهة والأوثى والتسبيح يعني هو تنزيه الله عن كل أمر لا يليق بوجهه سبحانه وتعالى وجلاله وقال تعالى إلا بثغاء وجه ربه الأعلى وقال تعالى عالم الغيب والشهادة يعني يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم الغيب ما يغيب عنه والشهادة يعني ما يشاهده العباد الكبير المتعالي الكبير المتعال. ااا طبعاً هذه هنا كان إيه دون الياء مع بحذف الياء وردت. وهذا قلنا يعني في شيء من التفصيل أن عن يعني عند القراء وفي علم القراءات ووجه لغوي ووجه نحوي. يعني على كل شيء الكبير هو الذي هو أكبر من كل شيء الكبير الذي هو إيه؟ أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى المتعال يعني المتعال على كل شيء وقد أحاط بكل شيء علمه وقهر كل شيء خضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها فهو العلي العري علو ذات قد استوى على العرش وعلى على جميع الكائنات الكلام حول العلو يا إخواني متمثل في هذه الأسماء اللي هي العلي والأعلى والمتاعل العلي والأعلى والمتعال, العلي والأعلى والمتعال, العلي والأعلى والمتعال الآن من خمستر أنت ما وصلك أبو أحمد وصل طيبين ظل من الوعي لهم الشباب طيب نشحح موجود إن شاء الله موجود منا طب في ناس من فينا الأخوة اللي يعني مثل أبو همام يعني مين الأخ أبو عبد الرحمن بسماء عنده نصرة إشاره إذا ما عنده لا خير قهيب إحنا ما في إشكال بس يعني القصد إنه يعني ما في إشكال الأخوة بس اللي بتزمه الدرس الأخوة واللي زاد يعني يأخذ الأخوة وإذا بنستطيع الأمن لكل الموجودين والثارج المسجد هذا يعني خير ما في يعني إشكال يعني نلا نريد من أحد إنه كذا إنه هذا خير نعم لكن عمليا حتى نوفر الأمر إن شاء الله عز وجل هنا. السلام ورحمة الله وبركاته هذه أخواني الأسماء يعني بتدور حول أو يعني تتحدث عن علو رب العالمين عز وجل العلي والأعلى والمتعالي العلي والأعلى والمتعالي حتى ثماسة نتكلم إن شاء الله عز وجل يعني ما هو الأثر السلوكي على الإنسان هناك معتقد يجب أن يعتقده هنالك أمور سلوكية وثمار لهذه الأسماء ينبغي أن تتحقق في حياة الإنسان هذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه علو الذات قد استوى على العرش وأنه على على جميع الكائنات وباينها فهذا يقتضي تعظيم الخالق سبحانه وتعالى تعظيم الرب الأعلى لذلك حينما تصعد بالطائرة ولا تصعد مكانا مرتفعا تقول ايه يعني كبر رب العالمين تنزل ايه سبح يعني تنزه الله عن النزول الذي لا يليق به ايه عن ما لا يليق به من النزول أما هنالك نزول يعني يليق بوجه سبحانه وتعالى النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا هذا نزولا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى لذلك حينما حصل حوار فقال أحدهم عيادا بالله قال لا أؤمن برب ينزل ويصعد فقال الآخر بل أؤمن برب يفعل ما يشاء هذه عقيدة آل السنة والجماعة وعقيدة العقيدة الراسخة ين أنت وأؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وعلى على جميع الكائنات وباينها فهو بائل من خلقه قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى في ست آيات من القرآن ثم استوى على العرش أي على وارتفع عريه علوا يريق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وهو العري علو وقدر إذن علو ذات علو ذات لا نقول هذا علو مجازي إن الله عز وجل يعني على علو مجازيا كما قال شيخ الإسلام فاغوث المجاز له وأنما هو علو ذات حقيقيه علو حقيقي يليق به سبحانه وتعالى وهذا كذلك وهو العلي علو قدر وهو علو صفاته وعظمتها العلي علو قدر ويعني منزله يعني منزله يعني نقول يعني, يعني او ما هو وما قدر الله حقا اينا فالله عز وجل له علو الصفات وله عظمه هذه الصفات فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقارب صفة أحد ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى بل لا يطيق العباد أن يحيط بصفة واحدة من صفاته ما هو الدليل ما هو الكلام المتعلق بأن العباد يعني لا يطيق العباد أن يحيط بصفة واحدة من صفاته قصة موسى عليه السلام قال رب أرني أمضر إليك ماذا حصل فلما تجلى ربه الجبل اه ماذا حصل بالجبل؟ جعله دك وخر موسى صعق فلذلك لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل على جلاله وكمال صفاته سبحانه وتعالى الرؤية يعني واقعة ولكن لا يستطيعون الإحاطة الإحاطة أن يروا الله عز وجل على حقيقة الجلال والكمال وإنما رؤية الله بما تتناسب مع بعض البشر إيه؟ إنكم ستنون ربكم هذه الرؤية التي يراها الناس يوم القيامة لا يضامون أو لا يضامون في رؤية ووجهان زائزان لا على العلمة التي يعني اتصف بها الله سبحانه وتعالى ولا يطيقونها ولا يستطيعونها أبدا ليس بمقدور العبد الضعيف أن يرى الخالق سبحانه وتعالى على هذا الجلال وعلى هذا الكمال فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد بل لا يطيق العباد أن يحيط بصفة واحدة من صفاته وهو العلي علو قهر علو قهر حيث قهر كل شيء إذا كان البشر أحياناً ما عند ذلك العلو يعني علو المكان ارتفاع وإنما هو قد يكون مثل ارتفاعك يطلع في طائرة شوي على شيء محدد ويستطيع أنه يقصف ويفعل إلى آخره فكيف بقهر رب العالمين علوه علو قهر و كما قال الله عز وجل آمنتم من في السماء يخسرها بكل أرض الآخرة حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها الله عز وجل قهر العباد والإنسان يعني مقهور مقهور من خلال يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكور من أيام آدم عليه السلام والإنسان هو أصلاً مخلوق ليس له اختيار في الخلق ما أشدت من خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ليس له اختيار في تغيير يعني ما خلق منه من النطفة من العلقة يقول لك لا والله أنا أنا ما خلقت من النطفة والعلقة والمضاء أنا ما خرجت من فرج الأب إلى فرج الأم وخرجت من بطن يعني كذا يقول يعني من يقول هذا الكلام أنا أستغني عن الذهاب إلى بيت الخلاء، أنا أستغني عن، بني يستطيع أن يقول هذا الكلام، أستغني عن النوم، أستغني كذا، يعني لا أدفع المرض عن نفسي، أدفع الموت، جاءت التحديات من الله عز وجل في مواضع كثيرة، فالله عز وجل هو الواحد القهار وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فهذا القهر من يعني من من طب الأبي يعني من متحقق في الآباء والأجداد وفي الأبوين في طبيعة خلق الإنسان فيما ما يعتريه من أمور في لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين لا يستطيع مهما فرقة العظم ولو اجتمع كل يعني عظماء الدنيا والعذاقرة والأذكياء والأغنياء والأثرياء والجوش الجرارة لمنع قضب روح شخص بل لمنع موت ذبابة ولا من موت قطة ولا كن هل يستطيعون كل الجوش الجرارة كل الدنيا تعترف لمنع هذا فإنهم لا يستطيعون لا يستطيعون هذا قاهر الله سبحانه وتعالى حينما تدخل بيت الخلاء تتذكر الضعف يجب أن تتذكر علامات الله عز وجل تأكل الطعام الشهي الطيب الحامض والحلو كذا وأشكال ألوان وإذا يعني تدخل تطرق الباب وتتقزز من رائحة نفسك إيه سبحان الله ما ما ما كان جنسكم ما كان عرقوك وما ما هذا كله من عوام القهر التي يعني يجب أن تدعو الإنسان إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى كل نقص يجب أن تخضع فيه لعبادة الخالق سبحانه وتعالى فجميع الخلقي ودامته الكائنة بأسرها فجميع الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وقد تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه هنا اللي هو مختصر العلو للعلي العظيم مختصر يعني علو العلي العظيم سبحانه وتعالى للذهبي حافظ الذهبي بتحقيق شيخنا رحمه الله تعالى فعلينا أن نراجع على هذا الكتاب فأنه مهم فبنالك أدلة كثيرة على علو الله عز وجل من ذلك أولا تصريح بالفوقية قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقه حين تأتي الأطفال حتى دون أن تدرسهم قالوا أين الله؟ قل لك فوق يأشر بالفتح ي يا حتى إن يا يعني يا فرعون حينما قال لهمان ابن لي صرح أنا علي أبلغ الأسباب أسباب السماء ولعلها تأتي فهو مع إنكاري الخالق عز وجل لكن حينما أراد أن يتحدى وأن يبحث ما قال نبحث في الأرض نبحث فوق في السماء نعم وأشار إلى نعم يعني الأعلى في التفضيل والعلوم ما قال العالي إلى أعلى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعد حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أمورهم قصة سعد بن عاق قصة معروفة حينما يعني أصيب سعد ودعا فكان ذلك يعني كانت معجزة أن الله عز وجل لم يجعل هذا الدم يجري وتوقف هذا الدم و. آه حتى آه استجاب الله عز وجل دعاه حينما قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريضه اليوم ما شاء الله الناس يقول اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من فلان فلان وبعدين حينما تقول يا الله قول الله اللهم لا تمتني حتى تقر عيني يعني من اعداء الاسلام والله والله ونصف بعضنا البعض ان شاء الله بعد ذلك يعني الأمور تكون جيدة ونفرغ يا لأعدائنا هكذا يقولون إن لم يقولوها باللسان فلسان الحال يعني هو أبلغ ولا حول قوتها إلا بالله وأنتم ترون الآن تأخر يعني آهل الإسلام وعدم تفكيرهم في الجهاد في سبيل العجوة بل بالعكس التفكير الآن كيف في إشعال الفتن في داخل البلاد وإذا لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون والله بعضهم يشعر وبعضهم ومنهم لا يعني بالفعل لا يشعرون والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المصلح المفسد, المفسد من المصلح هنا اللهم لا تمتني حتى تقرعين من خريضة فاستجاب الله عز وجل دعاءه وبالفعل يعني من المعجزات أنه كان يلزم أن يكون ذلك يعني من يحكم بين حينما حاصر يعني حاصر يعني هؤلاء المشركون فلا بد من إنسان يحكم فارتضوا أن يكون الحكم هو سعد رضي الله عنه الذي دعا قال اللهم لا تمتني حتى عيني ليحكم فيهم بنفسه وبرسالته. سبحان الله فحكم فقال أحكم فيهم أن تقتل مخاتلتهم وتصبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات كلمة سبع سماوات دليل على علو الله سبحانه وتعالى الثاني التصريح بالعروج عليه سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يعني يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج في عروج ذلك الأمر والنزول ألف سنة مما تعدون من أيامكم وقال عز وجل من الله ذي المعارج يعني ذا العلو والدرجات للعلو، الفواضل والنعم، سبحانه وتعالى، والمعارج يا معارج السماء، المعارج معارج السماء. تعرج الملائكة يعني تصعد الملائكة، والروح جبريل عليه السلام إليه، إلى الله عز وجل. الثالث التصريح يعني تعرج الملائكة، ما معنى ذلك؟ تصعد. هذا إثبات على إيه من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. الثالث التصريح بالصعود إليه قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد ذكر العبيد إياه وثناؤه عليه لكن بالإخلاص نسأل الله نرزقنا ذلك والعمل الصالح يرفع يعني العمل الصالح يرفع الكلم الطيب العمل الصالح يرفع الكلم الطيب فإذا ما في عمل صالح لا يرفعه هذا الكلام الطيب لابد من رصيد لرفع الكلام الطيب وفي الصحيحين عن أبي راية رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب يعني ما يعادل قيمة التمرة بعدل تمرة ولا يصعد إلا الله إلا الطيب أين الشاهد؟ ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه يعني فلوه هو المهر سمي بذلك لأنه فل عن أمه يعني انفصل انفصل وانعزل كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل كم إخواني عادل تمرأ الله عز وجل يربيها حتى تكون مثل, إيه؟ مثل الجبل الرابع التصريح برفع بعض المخلوقات إليه بل الله إليه إني متوفيك ورافعك الخامس التصريح بتنزيل كتاب تنزيل كتاب من أين يكون التنزيل؟ نعم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم السادس التصريح بأنه تعالى في السماء أأمنتم من في السماء أن بكم الأرض فإذا هي تمور يعني هل أنتم يا من في السماء أن يخسف بكم الأرض وهو الله سبحانه وتعالى فإذا هي تمور تذهب وتجيء وتضطر فبعض الناس يقولون الخلق الكون خلق صدفة طيب ما تخافون صدفه أن تخسف بكم الأرض لكن هم مطمئنون أن هناك قوة تمسك السماوات والأرض أم تزولها وأن تقع يعني إلا بإلا لكن إنها المكابرة وإنها وإنه الإباء والجهود أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة ريحا فيها حصباء تدمغكم أل ταأمنون من في السماء أن يرسل عليكم ريحا فيها حصباء تدمغكم فستعلمون كيف نذير أي فستعلمون كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به ونشره أم أنتم من في السماء آية صريحة وفي بمعنى يع على قل في الأرض يعني على الأرض فأصلي بنكم فيه جذوع النخل أي على وفي صليح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها إيه مؤمنة، وكذلك في الحديث الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء، وفي الحديث إن الله عيّن كريم، إذا نرحم من في الأرض، نرحمكم من في السماء، وهذا الرحمة تتضمن يا إخواني الحقيقة قال رحم من في الارض وهذه تتضمن الأعداء آداب الجهاد، آداب إيه؟ الجهة امرأة غير مقاتلة يجب أن ترحمها طفل صغير غير مقاتل وصغير رضيع ارحم هذا الطفل وهذا إخواني ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء لذلك إذا كنت تشعر بالفعل نقص هذه الرحمة يعني في الدنيا وبعض الناس قد يعانون من نقص هذه الرحمة أو من عدم وجودها أصلا في الآخرة بسبب إيه؟ أنهم لم يكونوا من الرحبة لكن تكلمنا عن رحمانية الله وعلى الرحيمية الفرق بين الرحمن والرحيم في الدنيا والآخر على تفصيلات فلا <تصفيق> أعيدها الآن وفي الحديث إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبته هذه من جملة الأمور اللي بالأرقام يعني رقم إيش السفر أن يردهما سفرا خائبة فالله جل هنا الشاهد إذا رفع رجل إليه يديه انسان يرفع يعني يديه دليل العلو وفي الحديث يعني باق صفة الحياء إن الله حي كريم يستحي إذا رفع رجل إليه أن يردهما صفر الخيبات، لكن لماذا يرد كثير من الناس لأسباب أخرى؟ فالأصل في الدعاء أنه مستجاب، واضح أخواني. الأصل في الدعاء إنه إيه؟ إنه مستجاب، ولكن تتخلف هذه الاستجابة لأسباب، ما كل من حرام أو مشرب أو ملبس أو كذا غفلة القلب، الظلم. أسباب معروفة يعني فنحن الآن مع بارغ الأسف نتعامل مع الدعاء الأصل في عدم الاستجابة أليس هذا واقع الناس؟ يتعاملون أما الأصل هو الاستجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الله حيم كريم يستحي إذا رفع الرجل إلي يديه أن يردهما صفراً حائبتي يمكن بعض الناس أحياناً تطلب منه الطرد يريد أن يعتذر لكن ممكن حياءاً قد يربي ايه يلبي هذا الطلب والله عز وجل حي سبحانه وتعالى حياء يليق به سبحانه وتعالى والعبد عنده قد يكون عنده الحياء لكن ليس الحي كالحي تبارك وتعالى فإذا رديت ورأيت الاصفار الصفر يطل الصفر فراجع نفسك الثامن الإشارة إليه حساً إلى العلو كما أشار إليه هو وأعلم به لما كان صلوات الله وسلم عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظم قال للناس وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس يعني يقلبها ويردها إلى الناس مشيراً إيه؟ يعني يشير فيها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثة،, ثلاثة مرات الشاهد أنه يرفعها إلى السماء يرفع إيه؟ الأسبوع إلى السماء ويقول اللهم اشهد التاسع إخباره عليه الصلاة والسلام أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربي ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة العاشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء هذا الذي قلنا ليطلع إله موسى وقال فرعون يهامان بن لي صرحا اللي يقول بنا لعلي أبلغ الأسباب يعني لعلي السبب وكل ما تسبب به إلى الوصول إلى ما يطلب من حبل وسلم وطريق السبب تقلق على إيش؟ يعني على الحبل على السلم على الطريق اللي توصل إلى شيء هذا إيه؟ الأسباب جمع سبب فإيش المعنى؟ لعلي أبلغ من أسباب السماوات أسباباً أتسبب بها إلى رؤية إله موسى طرق ولا أبواب ولا منازل أو أي شيء هذا يقول يعني إنه ابني لي صرحا بناء عاليا يا هامان يقول فرعون ابني لي هذا البناء العالي لعل أبلغ الأسباب يعني منازل أو طريقة أو أتسبب بها إلى إيه؟ إلى رؤية إلى موسى عليه السلام ولا حوله قوة إلا بالله أسباب السماوات أسباب السماوات فأطريع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا يقول وإني لا أظنه كاذبا وكذلك زينا لفرعون لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب إيش معنى تباب ضلال وخسار ضلال وخسار فأيضا هو كما قلنا يعني حينما أراد يعني أراد ولا أراد أن ينكر يعني وجود الله سبحانه وتعالى وقال يريد أن يبحث لكن حينما يعني لازم هذا الأمر عنده إذا آمن فهو يؤمن بها بالعلو يعني فرعون الآن يؤمن بعلو بعلو الله عز وجل ولكن وجاهدوا بها واستيقنت عنه سبحانه فهذه الأدلة ونظائرها كثير في الكتاب والسنة تضمنت إثبات علو الله سبحانه وتعالى يقول قال أبو نصر السجزي رحمه الله في كتابه الإبانة وإمتنا كسفيان الثوري ومالك مارك بن أنس وصفيانة ابن عيينة وحمادي ابن سلمة وحمادي ابن زيد وعبد الله بن مبارك وذكر يعني جمعا من السلف قال متفقون على أن الله عز وجل بذاته فوق العرش وأن علمه بكل مكان والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيلا له عن النقائص والعيوب هنا هذه من ثمرات الإيمان بالله يا أخواني بعلو الله عز وجل ابتناع الله عز وجل الذل بين يديه الانكسار أنا أنا أذكر أن أحدهم ذات يوم يتكلم عن قرية من قرى من, من باب التفاخر يعني فالله احنا اللي يطلع على قريتنا كأنه يسبح لربه سبحانه وتعالى يعني تعال الله عن هذا اليوم كبير ويريد يعني يتفاخر إن القارئ يعني ينظر هكذا قال يعني أنه ولعل بعضهم يقول رقبة تنكسر يعني تنكسر رقبة وهو ينظر يتفاخر فكيف بعلو رب العالمين ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فهذا يولث الذل والانتصار بين يديه والتنزيل له عن النقائص والعيوب الإخلاص العبادة البعد عن اتخاذ الأنداد والشركاء يه؟ فما من شيء إلا يعني ما على إلا والله جل أعلى والله هو الأعلى وهو الأكبر وهو الأعظم سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى وقال تعالى قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وهم يقرون أنهم بالفعل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ويقرون بأن الله عز وجل متفرد فيه في الخلق والرزق أليس كذلك طيب طالما أنتم تعتقدون هذا فإذن لازم هذا الأمر أن تعتقدوا أنه لا ينفع ولا يضر إلى الله جل وأن تفرد الله عز وجل بالتوحيد وتفردوه بالعبادة، فهؤلاء الذين تدعون أو تزعمون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم منهم من وما له منهم من ضرير، ليس له يعني منهم من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، من الذي يشاء عنده إلا حتى إذا فزع عن قلوبهم إذا جلي عن قلوبهم وكشف عنها الفزع وذهب قالوا ماذا قال ربكم قالوا قالوا الحق وهو العلي الكبير وفي هذا حديث يعني معروف واضح يقول ابن جرير رحمه الله معنى الكلام لا تنفع الشفاعة عنده لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفى عنده فإذا أذن الله لمن أذن له أن يشفع فزع لسماعه إذنه، حتى إذا فزع عن قروبين. فجلي عنها وكشف الفزع عنهم. قالوا ماذا؟ قال ربكم. قالت الملائكة الحق عنكم. قال الله يسق. قال الله جل الحق. وهو العلي أي على كل شيء الكبير الذي لا شيء إلا دونه سبحانه وتعالى. من ثمرات هذه الأسماء إخواني التواضع ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ثلاثة أحرف عليهم ما نقص مان من صدق وما زاد الله عبدا بعفه إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله هل هنا علاقة بين الثلاثة اش العلاقة؟ ما نقص مال من وما زاد الله عبدا بعفء الا عزه ومن تواضع لله رفع الله في هذه الثلاثة لماذا جمعت هذا الحديث ما شاء الله اثنين بالحاضرين الدرس تفضل يا الله هذه في أن فيها النقص إن, إن الله عز وجل يكافى عليها فيكون لك النقص هكذا تريد أن تقول ما شاء الله الحمد لله. هذا سبق أن سئل السؤال وأجيب الجواب نفسه إذا الله خير وهذا هو الجواب ظاهر الأمر النقص ما نقص صوال من صدقة الناس تعتقد أنه إذا صدقت ينقص وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة حينما تعفو إيش الناس يركبوا فوق ظهريك ويمتطونك إيش هذا أنت تعرفون لا والله لا لا, لا يمكن أعرفه ها ما نقصنا من الصدقة وما زال الله عبد المعرفة إذا ومن تواضع لا رفعه الله إيش تواضعنا كل بكم ما فيه أهدي فهذه ضار النقص سواء المادي أو المعنوي لكن في الحقيقة أنه ما فيها نقص فيها رفع وفيها زيادة فيها رفع وفيها يه زيادة هذا السبب إذن من تواضع لله ما تواضع لله إلا رفعه الله جل وفي الحديث إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضع وحتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد حتى في بعض الآثار لو بغى جبل على جبل لدك الباغي هي عقبة الظلم لابد يا إخواني مهما كانت حتى هؤلاء اليهور اللي الآن يشفعانه وكذا لابد أن تكون نهايته من نهاية سوداء حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلا الغرقت فإنه من شجر لهود لا بد من حاله وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال أت النبي عليه السلام رجل فكلمه فجعل تر ترعد فرائسه الفريسة اللي هي اللحم بين الجنب والكتف الكتف والجنب هذه هذه فريصة أخواني أخذت أيهش يعني تبطرب ترتعد أخذت أيه يعني ترجف من الخوف فقال هون عليك فإني لست بملك النبي عليه السلام حينما رأى أشفق عليها أيه هذا صار يعني يرجف قال عليه السلام هون عليك أني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد أنا ابن امرأة تأكل القديد اللحم المملوح المجفف في الشمس يريد أن يعني كما قال الله عز وجل فيه وما أرسلناك إلا رحمة العالمين فأشفق عليه قال هل قلنا لك لماذا ترتاب لماذا أنت تخاف أنا, أنا ابن امرأة كانت تأكل إيه؟ القديد فحذاري من الكبر فخطره شديد كما قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا أبواب جهنم خاردين فيها فبئس مثوى المتكبرين قال عليه السلام لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أيام بالله وهناك طبعاً يعني من في بعض المصنفات الأخرى ذكروا كما في المنهاج الأسناء ذكروا كلام ااا يعني الكلام من أثير في النهاية الفرق بين الاسمين العلي والمتاعي يقول قال إن العلي الذي ليس فوقه شيء فهو فعيل بمعنى فاعل من على يعلو والمتاعي هو الذي جل عن أفك المفترين وعلى شأنه جل عن أفك المفترين وعلى شأنه وقيل جل عن كل وصف وثناء وكذلك قالوا ب يعني سبب اسم ربك الأعلى يعني الأعلى من أن يقاس به أو يعتبر بغيره الأعلى يعني أعلى من أن يقاس به أن تقيس بالله سبحانه وتعالى أو أن يعتبر الله عز وجل بغيره هذه الأسماء أيها الأخوة يعني في علو رب العالمين العلي الأعلى المتعال تعطي الإنسان يعني خوفا من الله عز وجل تعطيه الرقابة الإنسان إذا كان يشعر أنه هنالك رقابة في الدنيا يخاف وإذا كان هذه الرقابة فيها شيء من البطش طائرات صواريخ لا شيء فوق هي تكون فوقك الأمر يخيف أكثر أليس كذلك أمر يكون أشد فكيف إذا كان الأمر من خارق الطائرات وخارج السراطين خارق الجيوش سبحانه وتعالى الله القوي العظيم سبحانه وتعالى فهذا العلو لله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يعني يتق الله ويرقب تصرفاته ودائما ينظر ماذا فعلت فيما يتعلق ب يعني في الحق بالحقوق بالأركان، بالواجبات بالفراغ بحقوق العباد دائما يحاسب نفسه لأنه يخشى من العلي الأعلى المتعال فلا أعلى من الله سبحانه وتعالى وليس كمثله في كل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لذلك حينما يرقب هذه الأسماء ويتأمل ويحصيها ويفكر حقيقة وينظر فإذا هو في السفول وليس في العلو فإنه يعظم ربه عز وجل يعني قدر الأمكان ويتقي ربه سبحانه وتعالى ويخشى الله عز وجل ويكون ذلك سبباً في صلاحه وصلاح العباد وتحقيق التقوى بإذنه سبحانه وتعالى أحياناً من كلمة يعني الاسم إذا اخترم بالاسم فهذا شرف مع شرف وعظم مع عظمه كل اسم له يعني ما له معناه لكن مثلا وهو العلي العظيم جاء الكبير المتعال وهو العلي العظيم قد يكون الإنسان عظيما الإنسان عظيم لكن لا يكون في علو قد تكون عنده علوة تفكير في العقل العظم في المال الإنسان لكن ليس عنده إيه مثلا العلو وقد يكون هنالك في بعض المخلوقات علو لكن ما في من يعطيني مثال على هذا علوة الطائر أحسنت الطائر يطير ويرتفع أنواع من الطيور ترتفع ارتفاعات شائقات إلا ما طار الا كمطار يعني هذا العضو ليس فيه عظام ليس فيه عظام وهكذا الجمدات صح ليس فيها العظام نسال الله عز وجل أن يجعلنا أيها الاخوه الأحبة ممن يعني يؤمن حق الإيمان بهذه الأسماء وما تتضمنها يعني من الصفات وما يتضمن ذلك من الصفات وأن نعمل يعني بما يلزم وأن نحسن الإحصاء وأن يكون تكون ذلك آثار إيجابية طيبة نفيدها من هذه الأسماء تكون في حياتنا وفي واقعنا وصلى الله على محمد 40 alle lige